قل لا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويلو يوم إذ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 وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءَ إِلَى مَن اَرْسَلُوا عَلَيْهِم حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ